رسول النور بدت الظلام رسول الحق رسول الحق الانام رسول الله يا خير البرى يا بعدت رسول الله خير البراي بعفل تملا الدنيا سلام أقمت العد قُمْ صَلِّ عَدَدَ مَا والناس حتى أبساس أبساس عذاس يبغون احتكام وأهل الشرك حين بغل ترك وأهل الشرك حين بغوا وظلوا فطحت رؤوسهم فغدا اللياكبي <سؤال> على الصغاني <سؤال> لن سيوف الحدنا سفغين في قما subhan I mean. vanilla أو متنا كرام فبشرى مولد الغاب فبشرى مولد الغاب بابون مولد الله نصر عاقل, نصر عاقل. يا دي لذا ما المصطفى من ذي مصطفى من جاء نورا وللدنيا ولله